وصفاته العلا أن تكون نافعة لنا في الدنيا رافعة لنا في الآخرة تسرنا عند لقاء ربنا وأن تكون من الأعمال الصالحة التي يرضى بها ربنا عنا الليلة اليوم إن شاء الله عز وجل وفي هذا المجلس في هذه الليلة سنطرح بقية المسائل المالية المعاصرة التي أردنا عرضها في هذه الدورة وقد أخذت على نفسي في هذه الدورة أن أعرض المسائل المالية المعاصرة التي يكثر دورانها وتعب حاجة الناس لها وتركت بعض المسائل التي لا تقع كثيرا بين العامة وإنما تكون بين الشركات الكبرى والمصارف ونحو ذلك كخطاب الضمان وتسييل خطاب الضمان وبعض مسائل عقود التوريد ونحو ذلك فإني تركتها لعدم دورانها بين الناس وإنما هي مسائل خاصة بين الشركات الكبرى تبسط عند الحديث في فقه المعاملات المالية المعاصره حديثا متخصصا كما اني اخذت على نفسي أن أسير في طرح هذه المسائل على منهج وسط بين المنهج العلمي الدقيق والمنهج البسيط بحيث يمكن أن تفهم هذه المسائل لعامة الناس كما يستفيد طلاب العلم منها فهما وإدراكا لبعد هذه المسائل وحقائقها ولذلك تركت بعض الدقائق التي ينص عليها أهل العلم عند عرض هذه المسائل وغيرت بعض العبارات والأساليب بما يمكن أن يفهم ولا يغير المضمون ويغير الحقيقة ويغير الحقيقة الحق أني في هذه المسائل قد استفدت من المؤلفات التي ألفت في المعاملات المالية المعاصرة ومن فتاوى كبار علمائنا لا سيما الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن فتاوى اللجنة الدائمة ومن قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومن قرارات المجامع الفقهية الدولية فعند النظر في هذه المسائل راجعت هذه الكتب وهذه الهيئات وقراراتها وما أمكن الاطلاع عليه من أبحاثها وحاولت أن ألخص هذه المسائل مبديا رأيي في هذه المسائل فأسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة ونبدأ مجلسنا هذا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خيرا وبركة علينا وعلى أهلنا وعلى المسلمين بمسألة الاستصناع ومسألة الاستصناع مسألة يتعامل بها الناس كثيرا وإن لم يعرفوا أنها استصناع أظن ما منا من أحد إلا وقد أجرى عملية عقد الاستثناء ولكن كثيرا منا لا يدركون أن هذا هو الاستثناء فالاستثناء باختصار معناه أن يطلب شخص من شخص آخر أن يصنع له شيئا بمواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض معين أن يقلب شخص من شخص أن يصنع له شيئا معينا بمواصفات محددة وتكون المواد من عند الصانع مقابل عوض معين بمعنى أن المشتري يريد أن يتملك شيئا فيذهب إلى صانع أو صاحب حرفة ويطلب منه أن يصنع له ذلك الشيء بمواصفات محددة بمقابل عوض فهذا استصنع فمثلا لو ذهب الإنسان إلى خياط ليخيط له ثوبا بمواصفات محددة وكان القماش من عند الخياط واتفق على عوض مقابل هذا العمل فهذا استصنع أنت ذهبت للخياط وطلبت منه أن يصنع لك ثوبا أن يخيط لك ثوبا ومواد الخياطة من عند الخياط بالقماش وبالإبرة وبكل شيء مقابل عوض معين فهذا استصنع لكن لو أنك ذهبت إلى الخياط ووجدت القماش عنده فقلت له بكم هذا القماش فقال لك بكذا فقلت أعطني أربعة أمتار فاعطاك أربعة أمتار ثم قلت له اصنع لي منها ثوبا خط لي منها ثوبا فقال لك بكذا فقل طيب فهذا ليس استصنعا هذا بيع في الأول وأجرة في الثاني اشتريت منه القماش اولا ثم استأجرته على الخياطة ثانيا فهذا ليس استصناعا لأن الاستصناع لا بد أن تكون المادة من عند الصانع وتكون داخلة في مقابلة العوض ولو أنك ذهبت إلى الخياط بقماش من عندك وقلت له لي هذا ثوبا بكذا فقال قبلت فهذه إجارة ليس فيها بيع وانما استاجرته على الخياطه اذن بهذا المثال يتضح لنا ما ذكرته من انه لا يكاد احد الا وقد ابرم عقد استصناع ومن عقد الاستصناع ان يطلب صاحب الارض من المقاول أن يبني له بيتا بمخطط معين ومواصفات معينة في مدة معينة بعوض معين وتكون المواد وما يتعلق بها من المقاول سواء كان هذا العقد كما يقولون لبناء العظم أو على المفتاح فكل لسان يملك ارضا ثم يطلب من المقاول أن يبني له بيتا فالعقد الآن على البيت هذا البيت له مخطط مفصل ومواصفات محددة بمبلغ كذا والمقاول هو الذي يأتي بالاسمنت ويأتي بالرمل ويأتي بالخشب ويأتي بكذا المواد من عند المقاول في مدة معينة فهذا عقد استصناع ومن صور الاستصناع التي تقع اليوم وبدأت تكثر ما تقوم به بعض الشركات من الاعلان. عن عزمها على بيع عماره او على بناء عماره فيها شقق مواصفاتها كذا وكذا وكذا بالتحديد وتسلم في الوقت الفلاني وتباع بالمبلغ الفلاني ولا زالت الارض حتى لم تحفر تعلن الشركه أنها ستبني عمارة أو أبراجا في المنطقة الفلانية وهي تملك الأرض وفيها شقق بالمواصفات الفلانية وتعرض الشقق للبيع فيذهب الإنسان إليها ويشتري الشقة هذه الشقة لم تبنى ولم توجد ولكنه الان يستصنع من الشركة فكأنه يطلب من الشركة ان تبني له هذه الشقة بمواصفات معينة بقيمة معينة باجل معلوم فهذا عقد استصنع وقد اتفق العلماء على جواز عقد الاستصنع وهو عقد قديم موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وقد جرى به العمل وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ولا زال المسلمون في أسواقهم يتعاملون بعقد الاستصنع ولذلك يقول العلماء إن عقد الاستصناع من حيث الجملة مجمع على جوازه إن عقد الاستصناع من حيث الجملة مجمع على جوازه لكن العلماء اختلفوا في تكييف عقد الاستصناع فقها يحمل على أي عقد على أقوال عديدة أوصلها بعضهم إلى أكثر من ثمانية أقوال لكن أشهرها وأهمها أو لا ما كيفية أو صفة عقد الاستثناء فقها نحمله على أي العقود فالقول الأول قالوا إن عقد الاستثناء من باب بيع السلم من باب بيع السلم فهو داخل في, بي في بيع السلم ولا بد أن تتوفر فيه شروط السلم وذهب إلى هذا كثير من العلماء من فقهاء المذاهب ومن العلماء المعاصرين ذهبوا إلى أنه من باب بيع السلم ووجه الشبه ظاهر لأن بيع السلم بيع موصوف في الذمه بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم والاستصناع بيع منصوف في الذمة لأن السلعة لم توجد إلى أجل معلوم بمواصفات معلومة والقول الثاني قالوا إن عقد الاستصناع عقد مستقل جرى به عمل المسلمين يشبه عقد السلم لكنه ليس من السلم قالوا إن عقد الاستثناء عقد مستقل له هيئته المستقلة وجرى به عمل المسلمين يشبه عقد السلم لكنه ليس منه ما الفرق بين القولين الفرق بين القولين أن إذا قلنا إن عقد الاستصناع من باب السلم فتشترط له شروط السلم أما إذا قلنا إنه عقد مستقل فلا تشترط له شروط السلم أعطيكم مثالا ذهبت إلى الخياط وقلت بكم تصنع لي ثوبا من قماش كذا وكذا وكذا فقال أصنعه لك بمائتي بمائتي درهم بمائتي درهم وتأخذه بعد أسبوع قلت له طيب وذهبت ما دفعت الثمن على القول بأنه سلم هذا لا يجوز لأن السلم يشترط فيه تقديم الثمن فلا بد من دفع الثمن اولا لكن على القول بأنه عقد مستقل فإنه يجوز دفع الثمن مقدما أو تقسيطه، فتعطيها الآن دفعة وفي آخر العمل تعطيها الباقي أو تؤخره كله فتدفع الثمن عند استلام الثوب والراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو أنه عقد مستقل له أحكامه المستقلة وهذا هو ظاهر ما جرى به عمل المسلمين فإن ظاهر العرف بين المسلمين أنهم لا يتقيدون في عقد الاستصناع بما يتقيدون به في عقد السلم لا من حيث المعقود عليه ولا من حيث الشروط وعليه فان هذا هو الراجح ويشترط في الاستصناع شروط لابد من ادراكها يا اخوه الامر الاول بيان جنس المستصنع بيان جنسه ونوعه ووصفه المؤثر لابد من بيان جنسه ونوعه ووصفه المؤثر بيان جنسه كان يقال ثوب او عمارة بيان نوعه اذا كان للثياب انواع مثلا صيفية وشتوية لابد أن يبين النوع واوصافه المؤثره وقولنا المؤثره يخرج غير المؤثرة كلون الازرار مثلا لون الازرار غير مؤثر فلو ما ذكر لا يضر ولكن لابد من ذكر الاوصاف المؤثر حتى لا تكون هناك جهالة. وحتى لا يؤدي إلى النزاع الشرط الثاني أن يحدد للعمل أجل أن يحدد للعمل أجل فيقال لمدة أسبوع لمدة سنة لمدة تسعة أشهر لمدة سنة ونصف المهم أنه لا بد من تحديد الأجل حتى لا يؤدي إلى النزاع. الأمر الثالث وهو مهم جدا وهو أن يكون للعامل صناعة في السلعة أن يكون للعامل صناعة في السلعة يعني أن يقوم المتعاقد في عقد الاستصناع بصناعة وهذا مهم جدا يا إخوة حتى لا يتحايل الناس على بيع ما لا يملكون بحجه الاستصناع الان مثلا بعض الناس يقول انا ما عندي سيارات ما املكها لكن ابيعك, أبيعك السياره بعقد الاستصناع فإن هنا ننظر هل هذا التاجر الذي يبيعك السيارة بعقد الاستصناع عنده مصانع يصنع فيها السيارات في داخل البلاد أو في خارجها أو لا فإن كان عنده مصانع فلا باس هذا عقد الاستصناع أما إذا لم يكن عنده مصانع ولكنه سيطلب من صانع يعني يبيعك السيارة وهو لما يملكها ثم يذهبه ويعقد عقد استصناع مع شركة فهذا لا يجوز لماذا؟ لأن العقد بينك وبينه ليس عقد استصناع لأنه ليس له صناعة وعليه هل يجوز للإنسان أن يشتري البيوتة والشقق التي تعلن عنها الشركات شركات العقارات قبل أن تبنيها الجواب نعم يجوز لأن هذه الشركة هي التي تبني لها صناعة طيب هل يجوز لي أن أشتري البيت أو الشقة التي اشتراها شخص من الشركة التي تبني قبل أن يتم البناء يعني انا يجوز اني أذهب للشركة وأشتري والشركة لا زالت ما بدأت البناء لكن مواصفات معلومة وك... طيب أنا اشتريت فعلي مجاري اني اشتريت فجاءني وقال يا سليمان أريد أن أشتري منك هذه الشقة والعماء والشقة لم تبنى فهل يجوز لي أن أبيعها باعتبار أنه جاز لي أن أشتريها الجواب لا لماذا؟ لأنه ليس لي صنعة وإنما أنا مستهلك إذا ننتبه يا أخوة عقد الاستصناع إنما يجوز بين عميل وصانع بين عميل وصانع أما إذا لم يكن الطرف ثانيا الطرف الثاني صانعا فإن هذا لا يكون عقد استصناع ولا يسمى عقد استصناع ننتقل من هذا إلى عقد مشهور جدا اليوم وهو عقد التأمين عقد التأمين والتامين عقد ينبني على التعهد بتحمل الاخطار بتحمل المحتمله على شيء معين او على بدل معين عقد ينبني على التعهد بتحمل الاخطار المحتمله يعني عند وقوعها على بدل معين وقلنا هذا ليشمل جميع انواع التامين عقد ينبني على تعهد بتحمل الاخطار المحتمله التي قد تقع للانسان عند وقوعها ببذل معين فهذا يشمل جميع انواع التامين وهذا التامين يلحظ فيه أمور الأمر الأول أن العوض المبذول يدفعه المتعاقد سواء استفاد من التأمين أو لم يستفد فبذل العوض متحقق أما الاستفادة غير متحققة بمعنى يمكن أن يبذل الإنسان عوضا ولا يستفيد من التأمين ولا يستفيد من التأمين ممكن والأمر الثاني أن التأمين يقع على شيء مجهول الوقوع ومجهول المقدار أن التأمين يقع على شيء مجهول الوقوع يمكن يقع ويمكن الا يقع وعليه يا إخوة التأمين لا يقع على المستحيلات التأمين لا يقع على المستحيلات فما يجري عاقل عقد تأمين ضد ظهور عين ثالثة له ما يجري عاقل تأمين ضد ظهور عين ثالثة له لأن ظهور العين الثالثة مستحيل كما لا يقع على ما وقع في الماضي لأن الذي وقع في الماضي مفروغ منه ليس مجهول الوقوع يمكن يقع ويمكن الا يقع بل وقع وإنما يكون التأمين لشيء يقع في المستقبل مجهول الوقوع مجهول الوقوع يمكن أن لا يقع ومجهول المقدار مثلا التأمين ضد حوادث السيارات الحادث يمكن يقع ويمكن الا يقع ولو وقع فهو مجهول المقدار ممكن ان تتلف السياره كلها ويمكن ان يتلف بعضها ويمكن ان يتلف جزء يسير منها فهو مجهول المقدار. وهذه الخصائص موجودة في كل تأمين كل تأمين فيه هذه الأمور طيب هذا التأمين ينقسم إلى قسمين القسم الأول التأمين التعاوني التأمين التعاوني والتأمين التعاوني هو تأمين يقصد به الإحسان والتعاون ولا يقصد به الربح بمعنى أن مقصد المؤمنين في التأمين التعاوني أن يتعاونوا فيما بينهم على تحمل الاخطاء أن يتعاونوا فيما بينهم على تحمل الأخطار، ومعناه أن يتفق أشخاص على دفع مبالغ محددة شهريه أو سنوية بحيث يصرف منها إذا نزلت بأحدهم أخطار. محددة. أن يتفق أشخاص على دفع مبالغ محددة شهريه أو سنوية بحيث يصرف منها إذا نزلت بأحدهم أخطار محددة يأتي أشخاص فيقولوا ما رأيكم يدفع كل واحد منا في كل شهر مئة ونجمع المال بحيث لو وقع حادث لسيارة أحدنا نصلح له سيارته من هذا المال نصلح له سيارته من هذا المال ومقصودهم أن يعين بعضهم بعضا على هذه الحوادث ليس المقصود أن يربحوا وإنما المقصود أن يعين بعضهم بعضا على هذه الحوادث هذا تأمين تعاوني وهذا التأمين التعاوني قد يكون تبادليا تتبناها الدولة كيف قد يكون تبادليا يعني بين الاشخاص انفسهم ينشئون جمعية تعاونية لتحمل اخطار معينة فهم يتبادلون النفع وقد تتبناها الدولة فتؤمن لفئة معينة حياتها ضد أخطار معينة مثل ما يسمى بالضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدولة تؤمن لفئة معينة العيش الكريم وقد يكون تبادليا وتسهم فيه الدولة وقد يكون تبادليا وتسهم فيه الدولة مثل ما يسمى في دول العالم جميعا بنظام التقاعد نظام التقاعد نظام يقتطع فيه من راتب الموظف مبلغ معين نظام يقتطع فيه من راتب الموظف مبلغ معين وتضيف له الدولة مبالغ من خزنتها لكي يصرف للموظف منه حال عجزه او تركه للعمل بالتقاعد يعني يقولون ان الانسان بعد تقاعده يكون في حالة ضعف بلغ الستين أو نحو ذلك فيكون في حالة ضعف لا يستطيع التحصيل وكذلك لو وقع له حادث أثناء عمله أعجزه لا يستطيع التحصيل فنظام التقاعد يؤمنه ضد هذه الاخطاء. وهذا النظام نظام تأمين تعاوني تبادلي لماذا هو تبادلي لأن جميع الموظفين يدفعون فيه بنسبة الراتب حسب الراتب وهو تسهم فيه الدولة لان الدولة تضيف له من اموال الزكاة وتضيف له من خزنتها وكذا بحسب نظامه وليس المقصود به التجارة والربح وانما مقصود تأمين من يشتركون فيه ضد اخطار معينه بتعاون فيما بينهم فهذا تامين تعاوني ومن امثله التامين التعاوني ما يسمى بصناديق القبائل او صناديق العوائل بحيث تجتمع قبيله معينه وتتفق على دفع مبالغ معينة في كل سنة وتوضع في صندوق ثم اذا وقع حادث أو لزمت أحدهم دية يدفع له من هذا الصندوق وكذلك يقع بين العوائل فتكون هناك عائلة كبيرة ممتدة فيتفق أفرادها على هذا الأمر ليس مقصودهم الربح من هذا المال وانما مقصودهم التعاون فيما بينهم على تحمل هذه الاخطار والتامين التعاوني جائز بل مشروع باتفاق العلماء لانه تعاون على البر والتقوى ولأن المقصود فيه الإحسان فلا تضر الجهال التي فيه لأن باب الإرفاق باب الإرفاق يتسامح فيه ما هو معاوضات وإنما تبرعات وإرفاق فيتسامح فيه فلا تضر الجهالات الموجودة فيه وهذه الأموال يا إخوة في التأمين التعاوني قد تجمع إلى حين الحاجة إليها ولا تعاد إلى أصحابها مرة أخرى فبهر. قد تجمع وتحفظ إلى حين الحاجة إليها ولا تعاد إلى أصحابها مرة أخرى. شخص دفع لمدة عشرين سنة، ثم مات، لا يعاد المال اليه لأن الناس اتفقوا على أن هذا تبرع. فإذا دفع أخرجه من ملكه. وفي هذه الحال. لا تجب الزكاة في هذا المال في هذه الحال لا تجب الزكاة في هذا المال لأن المال كله أصبح للخير ليس مملوكا أصبح تبرعا فلا زكاة فيه وقد تجمع هذه الأموال وتحفظ إلى حين الحاجة إليها لكنها تعاد إلى أصحابها بعد مدة متفق عليها أو عند الوفاة كيف؟ يتفقون على جمع مال لغرض معين وهو تأمين ضد أخطار معينة ويكون الاتفاق بينهم ان عمر هذا الصندوق عشرون عاما عشرون عاما فاذا انتهت المده يقتسمون ما في الصندوق يمكن انه صرف منه يمكن يقتسمون الموجود او يتفقون على انه اذا مات احدهم فإن ما دفعه يعاد إلى الورثة ويخصم منه ما صرف وفي هذه الحال تجب الزكاة في هذا المال لأن هذا المال لا يخرج عن ملك صاحبه ليس تبرعا محض لا يخرج عن ملك صاحبه بدليل انه بعد انتهاء المده يعاد اليه وكذلك اذا مات كذلك يا اخوه هذه الاموال قد تجمع وتستثمر يعني ما تحفظ تجمع وتستثمر ويسند استثمارها إلى أشخاص أو شركة تستثمرها مقابل عوض معين وهذا الاستثمار يضاف إلى أموال الصندوق أو يقتسمه المشتركون فيه كبلاد الصورة الآن تقع كثيرا في شركات التأمين يجمع هذا المال الذي يراد به التعاون على تحمل الاخطاء ولكن يرغب أصحابه في استثماره لأنهم يقولون الحوادث أكثر من المبلغ فنحن نريد أن ننميه حتى يزداد طيب هذا الاستثمار اين يذهب يقول النظيفه الى الصندوق حتى يزداد المال وفي حال زيادته نقسم فيما بيننا وتقوم شركة بتشغيل هذا المال وتأخذ مقابلا لعمله وهذا جائز ولا يخرجه عن كونه تامينا تعاونيا والقسم الثاني التأمين التجاري والتأمين التجاري هو الذي يقصد به الربح فيكون غرض منشئه الربح ومعناه أن تقوم شركة أو جهة بتحصيل أموال من الناس لتعويضهم عن أخطار محتملة في حال وقوعها وتكون أرباح هذه الأموال للشركة أن تقوم شركة أو جهة كمصرف بتحصيل أموال من الناس على طريقة يتفق عليها دفع شهري دفع سنوي أو غير ذلك لتعويضهم عن أخطار محتملة في حال وقوعها إذا وقعت وإذا لم تقع لا ياخذون شيئا وتكون أرباح هذه الأموال للشركة فمقصود الشركة أن تربح ومقصود المشتركين الأمان طبعا هذا التأمين قد يكون على الأموال قد يكون على السيارات مثلا وقد يكون على البيوت وقد يكون التأمين على الصحة وقد يكون التأمين على الأنفس والتأمين على الأنفس قد يكون لمصلحة الغير كان يؤمن الشخص على حياته لصالح ورثته فهو يدفع اقساطا مدة حياته ليدفع مبلغ معين للورث حال وفاته وقد يكون لصالح المؤمن بأن يتفق مع الشركة على تأمين بحيث يدفع مبالغ معينة محددة في أوقات محددة فإذا بلغ عمرا معينا يصرف له التأمين مرتبا شهريا يعني يقول انت اشترك معنا فإذا بلغت الستين نبدأ نصرف لك مرتبا شهريا إلى الوفاة أو نحو ذلك من أنواع التأمين التي توجد في السوق وقد اختلف العلماء في حكم التأمين التجاري على قولين القول الأول تحريم التأمين التجاري تحريمه فيحرم على الشركات ويحرم على الأفراد وبهذا قال أكثر العلماء في المجامع الفقهيه وفي غيرها قالوا إنه حرام والقول الثاني جواز التأمين التجاري وقال بهذا جمع من العلماء من أشهرهم الشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله والشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله والراجح والله اعلم هو القول بالتحريم وان التأمين التجاري حرام لما في هذا العقد من الجهاله والغرر الكثير للجهتين فان الشخص الذي يدفع للشركه لا يعرف ما له وما عليه لا يعرف كم سيدفع ولا يعرف كم سيأخذ ربما لا يأخذ شيئا اصلا وربما يأخذ شيئا قليلا وربما يدفع شيئا قليلا ويأخذ شيئا كثيرا والشرك ايضا لا تدري ربما تحصل كثيرا ولا تدفع شيئا وربما تدفع شيئا كثيرا وربما تدفع شيئا قليلا ولا شك أن هذا الغرر وهذه الجهالة محرمة في العقود محرمة في عقود المعاوضات وايضا لأن في هذا العقد أكل المال بالباطل ولا بد لأن في هذا العقد أكل المال بالباطل ولا بد. فإما أن يأكل المؤمن المتعاقد مع الشركة مال الشركة بالباطل لأنه يدفع القليل ثم يقع له حادث يتكلف كثيرا وإما أن تأكل الشركة وهذا الأكثر مال المتعاقد بالباطل لأنه قد يدفع وتنتهي مدة التأمين وهو لم يقع له شيء فتأكل الشركة ماله بالباطل ولأن هذا العقد فيه مقامرة وميسر من الطرفين كل طرف يدفع مالا رجاء الربح مخاطرة قد يحصل وقد لا يحصل وهذه هي حقيقة الميسر هذه هي حقيقة الميسر ولأن التأمين التجاري عقد يتضمن الربا بنوعه، لأن التأمين التجاري عقد يتضمن الربا بنوعه، لأن الإنسان يدفع المال ليأخذ مالا معاوضة. ولا شك أنه لا يقع التساوي بل لا بد أن يزيد هذا أو يزيد هذا والعلماء يقولون في الربا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل أمر سريعا على القاعدة بمثال فقط حتى تتضح لكم جئتني بصندوق فيه أرز مقابل صندوق فيه أرز صندوق مليان فيه أرز وأنا عندي أيضا صندوق يشبه هذا الصندوق فيه أرز من نوع آخر فقلت اريد أن أشتري منك هذا الأرز بهذا الأرز الآن هل نعلم التساوي؟ لا ما نعلم ممكن هذا أقل ممكن هذا أكثر هل نعلم التفاضل؟ لا ما نعلم يقول العلماء هنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فلا يجوز فلا يجوز فلا بد من العلم بالتساوي ولا شك انه في التامين التجاري يعلم التفاضل وهذا ربا ولو فرضنا انه يجهل فالجهل بالتساوي كالعلمي بالتفاضل كما ان فيه النسيئة لانه مال بمال مؤخر وهذا هو ربا النسيئة ولا يصح القول ان التامين التجاري جائز لما فيه من المصلحة لا يصح القول إن التأمين التجاري جائز لما فيه من المصلحة بعض الذين أجازوه قالوا التأمين التجاري فيه مصالح كبيرة للشركات والأفراد والناس ولذلك كل الدول تتعامل به لأنه ما من عقد يجريه عاقلان الا ولهما فيه مصلحه ما في عاقل يجري عقد بدون مصلحه ومع ذلك نجد ان الشريعه حرمت بعض العقود مع ما فيها من المصلحه لان ضررها اعظم لما فيها من الغرر والجهاله والمقامره وكل هذا موجود في عقد التأمين التجاري كما لا يصح أن يقال إن التأمين التجاري جائز لأنه كالحراسة بعضهم قال التأمين التجاري مثل الحراسة أنت تستأجر حارسا ليحرس بيتك ما الهدف ان تمنع الاخطار المحتمله من السرقه ونحوها وتدفع له وهذا جائز بالاتفاق والتامين مثله لانك تدفع لتامن المخاطر فان هذا لا صح ان يقال به لأن العقد في الحراسة ليس على الأمان وإنما على العمل وهو الحراسة لو فرضنا أنك استأجرت حارسا يعني نسأل الله أن يحفظ بلداننا وبلدان المسلمين لو أنك استأجرت حارسا لأن البلد اختل مثل ما حدث ايام الثورات التي ابتلي بها بعض المسلمين واصبح بعض الناس من بعد المغرب ما يامن على بيته نسال الله ان يؤمن المسلمين ويكفيهم شر هذا العدوان وشر من يحسنون الثورات اتباعا للناس استأجرت حارسا ليحرس لك البيت من المغرب الى الفجر وجاء ووقف عند البيت بقوته وسلاحه لكن انت بقيت خايف ما حصل لك الامان في البيت خايف ترتعد الى الفجر ما نمت جاءك الحارس في الصباح قال هات الاجرق قلت لا ما حصل الامان انا استأجرتك عشان اامل ولا ما أمنت نقول لا العقد ما وقع على هذا العقد وقع على العمل والتأمين ليس فيه عمل ليس مثل الحراسة والأمان أثر العقد وليس هو الذي يتعاقد عليه في التأمين يا أخوة ما نتعاقد على الأمان لأن الأمان ما يملك أحد ولكن الأمان أثر العقد ولذلك ما أحد يذكر في شركات التأمين أن الشركة تؤمن الشخص من المخاطر ولكن تعوضه عند المخاطر فلا يصح أن يقال إن التأمين التجاري مثل الحراسة ولا يصح أن يقال إن التأمين التجاري يشبه المسألة التي ذكرها فقهاء الأحناف ما هي المسألة التي ذكرها الأحناف قالوا لو أن شخصا قال لاخر سر في هذا الطريق وأنا أضمن لك أنه لا يتعرض لك أحد يعني مثلا طريق محفوف بالمخاطر فجاء شخص قال لتاجر سر في هذا الطريق وأنا ضامن لك أنه لا يتعرض لك أحد فتعرض له اللصوص فإن فقهاء الاحناف قالوا إن من دله يضمن قالوا فكذلك في التأمين قلنا فرق كبير بين الامرين لان الذي قال له سر في هذا الطريق وانا ضامن لك قد غشه فضامن لانه الذي غرر به بخلاف التأمين فانه ليس من هذا في شيء وعليه فالقلب مطمئن تماما الاطمئنان بما عليه اكثر اهل العلم من أن التأمين التجاري حرام بقي الاضطرار إلى التأمين التجاري إذا اضطر الإنسان إلى التأمين التجاري وله صور منها أن تلزم الدولة بالتأمين التجاري على أمور يحتاجها الناس كثيرا كالتأمين على رخصة القيادة والتأمين على السيارة ونحو ذلك فهذا اضطراب كذلك لو كان الإنسان يعيش في بلد وكان تكاليف العلاج عالية جدا في ذلك البلد بحيث يصعب على الفرد أن يتحمل تلك التكاليف، كما هو الواقع عند المسلمين في أوروبا، فإنهم يعيشون في بلدان تكاليف العمليات لا يمكن أن يتحملها الفرد. إلا إذا كان من الأثرياء جدا حتى عمليات الولادة غالية جدا بحيث يصعب على الفرد أن يتحملها والصحة ضرورة لابد منها ولا يمكن تحمل تكاليف الصحة إلا بالتأمين إلا أن يدخل في التأمين فهذا الطرار فهنا نقول يجوز أن يشترك في التأمين للضرورة ونشترق أن يدفع الاقساط حتى يغطي ما أخذ أن يدفع الاقساط حتى يغطي ما أخذ يعني مثلا إنسان مثلا في أوروبا واشترك في التأمين الصحي لهذه الضروره التي ذكرناها وأجرى عملية بأربعين ألف يورو وهو يدفع اقساط فإننا نقول يجب عليك أن تستمر في دفع الاقساط للشركة التي دفعت لك هذا التأمين حتى تغطي الأربعين ألف يورو على عشر سنين عشرين سنة تغطي ما دفع لك فالاضطرار لا يبطل حق الغير الضرورات تبيح المحظورات لكن الاضطرار لا يبطل حق الغير طيب إذا اضطررت إلى التأمين لأن الدولة ألزمتني بالتأمين في أمور لا بد منها ما فيها خيار واشتركت في التأمين فهل لي أن آخذ من شركة التأمين أنا مضطر أني أدفع لكن لست مضطرا ان اخذ مثل مثلا الان في دولنا نحن عندنا مثلا التامين على السيارات ضد الغير الزامي فانا مضطر اني اشترك في التامين لكن الاخذ لست مضطرا فيه بل ان شئت اخذت وان شئت تركت فهنا لا يخلو الاخذ من امرين او حالين الحاله الاولى ان اخذ مقدار ما دفعت او اقل انا دفعت اربع الاف وتكلفة الحادث ثلاث الاف فهنا باتفاق العلماء الذين طاعتوا على فتاواهم يجوز للإنسان أن يأخذ لأنه يأخذ من حقه الذي دفع والحالة الثانية أن يكون المدفوع له أكثر مما دفع دفع ثلاث آلاف والحادث بعشر آلاف والحادث بعشرة آلاف فهل يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع اختلف العلماء على قولين: القول الأول لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع والزائد لا يحل له والقول الثاني يجوز له ذلك لأن الخراج بالضمان فكما أنه يمكن أن يدفع أكثر ولا يأخذ شيئا يقابل هذا أن يأخذ أكثر يعني يقولون طب هب أنه ما وقع له حادث سيدفع الكثير ولا يأخذ شيئا فكذلك إذا وقع له حادث يأخذ مقدار الحادث والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع بشرط أن يستمر في دفع الاقساط حتى يغطي ما أخذ يعني لا ينقطع عن الشركة بعد أخذ التأمين طبعا كل كلامنا الآن عن أخذ المؤمن نفسه في شيء آخر سأتكلم عنه يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع بشرط أن يستمر في دفع الاقساط حتى يغطي ما أخذ حتى يغطي ما أخذ لأنه في هذه الحال إنما يوفي حق وليس مؤمنا في الحقيقة لأن بعض الناس يقول كيف يدفع في الاقساط وهو الاشتراك حرام؟ نقول هو هنا في الحقيقة ليس مؤمنا هو الآن موفي لحق عليه عليه سبع ألاف فهو يدفع الاقساط ليوفي الذي عليه ليس من أجل التأمين طيب بقيت مسألة وهي هل يجوز للإنسان أن يأخذ حقه على آخر عن طريق شركة التأمين؟ هل يجوز للإنسان أن يأخذ حقه على آخر عن طريق شركة التأمين؟ يعني شخص صدم سيارتك والخطأ عليه وقدرت تكلفة الإصلاح بخمس آلاف درهم الآن لك حق على هذا الشخص الذي صدم سيارتك هذا الشخص مؤمن والذي سيدفع هو شركة التأمين يدفع عنه فهم لك أن تأخذ حقك أو نقول أترك حقك لأن الشركة هي التي تدفع نقول له أن يأخذ حقه لأنه ليس مؤمنا ولا متسببا في التأمين وإنما مستوفي لحقه فيستوفي حقه ولا نقول إن معصية الآخرين تذهب حق من لم يعصي لا نقول إن معصية الآخرين يعني كون الشخص اشترك في التأمين التجاري وهو لا يجوز له لا يذهب حق من لم يعصي بل يستوفي حقه ولو كان عن طريق شركة التأمين ننتقل بعد هذا إلى البطاقات المصرفية نعم. هو على كل حال التأمين إذا لم يلزم به الإنسان لا يجوز له أن التأمين التجاري لا يجوز له أن يشترك فيه والأصل أنه هو الذي يصلح إذا كان خطأ عليه هو الذي يصلح من ماله لكن إذا ألزم به أو كان الطرف الآخر هو المؤمن فإنه يعني كما ذكرنا يجوز الاشتراك فيه للضرورة ويتعامل معه بمقدار الضرورة تعامل معه بمقدار الضرورة طبعا في التامين أنواع في تأمين ضد الغير وفيه التأمين الشامل ها؟ كيف ايه؟ طيب كما قلنا لك أن تأخذ هذه العشرة آلاف على أن تستمر ها طيب هذه الشركة تصلح السيارة عن من عنك ولا عن غيرك اذا عطتك هذا العمل بلاش كذا من الهواء ولا بنقود إيه تغطي الباقي مثلا, مثلاً تكلفة الإصلاع عشرة آلاف دفعتها الشركة ها؟ وان دفعت ألفين نقول استمر في الاقساط حتى تصل إلى تكلفة إصلاح السيارة التي دفعت عنك بحيث يكون ما اخذت مقابلا لما دفعت ننتقل بعد ذلك الى البطاقات المصرفية وهي البطاقات التي تصرفها المصارف والبنوك والبطاقات التي تصرفها المصارف والبنوك تصرف من أجل استخدامها في سحب الأموال وسداد الحقوق وغير ذلك وهي أنواع النوع الأول بطاقة الصرف الآلي وهذه البطاقه التي تكاد تكون في كل جيب بطاقه الصرف الالي وهي البطاقه التي يصرفها البنك للعميل ويستطيع العميل بها ان يسحب من حسابه وان يسدد مشترياته من حسابه فهي بطاقة للتصرف في الحساب مثل أي بطاقة تصرف لنا الآن إذا كان لنا حساب في البنك في كل سنة يصرفون لنا بطاقة أو كل ثلاث سنوات أو كل أربع سنين هذه البطاقة أذهب إلى الصراف وأسحب مالي أو أسدد بها قيمة مشترياتي فهذه بطاقة الصراف الالي وهذه البطاقات جائزه ويجوز استعمالها ويجوز للمصرف ان ياخذ رسما مقابلها عند اصدارها او عند تجديدها بشرط أن يكون هذا الرسم مقطوعا يقولون مثلا عند إصدار البطاقة تدفع خمسة دراهم وعند تجديد البطاقة تدفع ثلاثة دراهم مثلا فهذا جائز لأن هذا مقابل إصدار البطاقة والبطاقة معروف لها مواصفات معينة وفي خدمة معينة فلها قيمة وهذه البطاقات لا إشكال في استعمالها لكن يقع الإشكال في استعمالها في امرين يعني استعمال هاته العامه لا إشكال فيها لكن يقع الاشكال في امرين الأمر الأول استعمالها في شراء الذهب والفضة يعني تذهب إلى الصائغ وتشتري مصوغات ذهبية بقيمة عشرة آلاف درهم وتعطيها البطاقة ويجري الاتصال بالشبكة والسحب فهل يجوز ذلك في الذهب والفضة أين يقع الإشكال؟ الاشكال أن بيع الذهب والفضة يشترط فيه التقابض فهل استخدام البطاقه في الشبكه يعد تقابضا والجواب اننا اذا علمنا ان المبلغ يحسم من حساب العميل فورا وهذا واقع معروف مجرد ما تجري العملية يسحب من حسابه ويقيد في دفتر البائع فورا وهذا يحصل في الغالب اذا كانت الشبكة المستعملة من نفس البنك لأن القيد سهل لكن إذا كانت الشبكة المستعملة من بنك آخر فالغالب أنها لا تقيد في حساب العميل حتى يقوم التاجر البائع بما يسمى بالتسوية والموازنة وهذه لها خطاب خاص فإذا قام البائع بالتسوية يقيد الحساب او المبلغ في حسابه فهنا نقول يا اخوة اذا علمنا ان المبلغ يحسم من حساب العميل عن المشتري مباشرة ويقيد في حساب البائع مباشرة او كان البائع يجري التسوية والموازنة فورا فإن هذا جائز، لأن التقابض حصل وهذا هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية إفتاءها بالجواز ليس مطلقا لأن بعض الباحثين نسب إلى اللجنة الدائمة أنها تفتي مطلقا بأنه يجوز في الذهب والفضة لا اللجنه سئلت عن شيء معين وهو ان المبلغ يحسم من المشتري فورا ويقيد للبائع فورا في, في, في نص السؤال ونص الجواب يحسم من المشتري حالا ويقيد للبائع حالا فافتت اللجنه بان هذا يجوز كما ذكرنا أما إذا لم نعلم هذا فإنه لا يجوز أن يشترى الذهب أو الفضة بهذه البطاقة على الراجح من أقوال أهل العلم وبه كان يفتي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أن هذا لا يجوز لماذا لأن التقابض غير حاصل وقد نصت النصوص على أنه لا بد أن يكون التقابض فعليا يدا بيد والتقابض الفعلي هنا غير حاصل فلا يجوز وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز هذا بحجه أنه إذا أجريت العملية فإن المبلغ يحسم من حساب المشتري ولا يستطيع أن يرجع فيه، وأن البائع مطمئن أن المبلغ سيكون في حسابه ولو بعد ساعة أو بعد ساعتين، لكن هذا لا يتفت إليه. فان العبره في بيع الذهب والفضه بالتقابض الفعلي وليس بالثقه وليس بالثقة فلو ان شخصا من وجهاء البلد ان عالم كبير معروف في البلد ومعروف بالورع ومعروف بالوفاء ذهب الى بائع الذهب وقال أشتري منك هذا الذهب لكن والله الآن المبلغ ليس معي بعد ساعة إن شاء الله سيأتي به السائق أو الابن لا شك هنا أن البائع مطمئن أن المال سيصل اليه لكن هذا لا عبرة به وإنما العبرة شرعا بالتقابض الفعلي ولا تقابض هنا إذن إذا أراد الإنسان أن يشتري ذهبا أو فضة بالبطاقة لابد بد أن يعلم أن هذا المبلغ سيقيد للبائع فورا قبل أن ينصرف من المحل أما إذا علم أنه يقيد بعد ساعة أو ساعتين أو في نهاية اليوم لأن الذي نعرفه أن الصاغة يجمعون العمليات إلى آخر اليوم ثم يقيدونها في أوراق ويرسلونها إلى البنك من أجل التسوية فتدخل في حسابهم في الليل أو في اليوم التالي فإن هذا لا يجوز ولعلنا نقف هنا من أجل الصلاة ونعود ان شاء الله بعد الصلاه لاكمال المسائل والله اعلم